أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين وَقِيلَ ذَرْ بِوَقْفِ لِتَوُ بِشَذِيرِ ذِي عِقَابِ <تصفيق> كربت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده اي كان لداه و والحمد لله بابا دهي كانه جنني شكلنا دوله الله سبحان <تصفيق> الله يا رب ما شاء الله اصبر يا رب على الناس يا رب الله ما شاء الله او في الذن وقوبل بن ذوب ما حاضر او في ذنب وكوبل تهو سلم يا رب سلم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرروا حاليك ربط حاليك كل وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب <تصفيق> النار <الذي الذي الذي> يَقْمِلُونَ الرَّءْسَ مَنْخُذًا أيوب. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وَلَنَا رَأْدٌ خِلْلُمْ جَنَّاتِ عَدَنِ الَّتِي وَعَدَوْنِهِ الَّتِي وَعَدَوْنِهِ الَّتِي ورخ من قابا روزانی که او